أينما كانوا قفوهم بالقناة حتى يبيدوا فيكم يحتار كفروا أرجال أم حديد عاجب الكفر لكم لما رأاكم لم تحيدوا دولة الإسلام جاءت ركبه لها تقود قل لمن يجحى دينها الدين يسود سنتظل يا خنازير وتقو يا قرود فوق أشرائكم نبني المعالي ونشيد حينما حل اليهود أو لهم حل عبيد سنتير الأرض رعبا منه تنقض الحشود يا يهود اشتر صدرا فيكم حق الوعيد قتلكم مجد جديد قتلكم عيد سعيد